دين حنفا او يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك